بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صف فالزجرات زجرات فت Wegens mij is het zo خطف الخطفه فاتبعه شهاه ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ان من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا لفضيله لا محمد وصدق المرسلين Ana <tot> باء <تصفيق> القرآن لفضيله <تصفيق> He's <laughs> gone. o oh, campão Thank you. Water! Why? <laughs> Thank <laughs>